اذهب إلى فرعون إنه طبا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد أزري وأشركه في أمره كي نسبحك كثيرا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 أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساخر يأخذه لي وعدول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله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 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف يَفْرُطَ أن يفرط علينا أو أن يطغى قالنا تخافا إنني معكما أسمع وأراه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 لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء إماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كل ورع أنعامكم إن في ذلك لآيات لئن نكها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشرنا صدخا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم مؤسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم فتنازعوا امرهم بينهم واسر نجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبوا بطريقتكم المثلى فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّصِفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إما إِنَّ مَا أَنْتَ الْقِي وَإِنَّ مَا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا خِبَالُهُمْ وَعَصْيُهُمْ يُخَيَّرُ إِلَيْهِمْ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 فأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَنَا بِرَبِّهَا أَرُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُ بِلَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ ولا أصلب أنكم في جذوع النخ ولا تعلمون أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البجنات والذي فطرنا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 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ مَتَّدَ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَأْمُوسَ قَالَ لَهُمْ أُولَٰئِكَ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَبْطِلْ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 فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمرنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري